حساب تلاوات المسجد النبوي يقدم الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 طالين آف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم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 رزقاً للعباد وأحيينا به بلدةً ميتاً كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع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 لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك ببصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد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 نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقران من يخاف وعيد الله اكبر الله